وأجده عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا خوضه اللهم إننا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت والتابعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين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 de com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 ويل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم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 وَإِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأراء ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الله الله Tabia Allahu liman hamidah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 والله على كل شيء شهيد إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 ربنا ولك الحمد. Allahu akbar. akbar.